بسم الله الرحمن الرحيم دبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب يغذيها حبل من مسد